فين؟ يا ميسا لو سمحتي أنا فين؟ يا دكتور منصور الحق العيان اللي اتضرب بالنار فاق أنا جاي حالا الراجل اللي انت وصتني عليه فاق يا مهاري سود سود ليه ملكيش دعوة طب ايدك على اللي اتفقنا عليه تمام تسلم وأي خدمة عن اذنك عشان سايب العيانين لوحدهم قالوا سلام عليكم يا مولانا يخرب بيت اخبارك اللي شبه وشك وانا مال انا مولانا هو انا اللي صحيته وحالته عامله ايه بتقول فاق وبيتكلم النيابه جت والبوليس مش عارف يعني ايه مش عارف يا غبي تعرف حاله ولو ما كانوش وصلوا تدخل له عارف هتقول له عارف مالك بتزهق كده ليه الزفت اللي اسمه مخامر فاق الله انت مش كنت بتتمنى انه يقوم بقول لك ايه يا نعم انت بتستعبطي ولا بتستعبطي يعني مش عارفة انه كان تعبان وكان عايز يفضحك؟ الله الله الله مالك لك يا سيدنا وإيه اللهجة دي؟ يوعد كوني بتحبيه زي ما كان بيقول كده برضو بقى انا سبت الدنيا كلها عشانك يبقى ده ظنك فيا الله يسمحك ما انا مش فاهم خايفة عليه بمناسبة ايه؟ مهروح برضو يا مولانا طلعت روحه توض واطي وما تعرف ممكن يعمل ايه بسرعه احسن البوليس والنيابه زمانهم جايين حاضر حاضر والدخله دي ليها حساب لوحدها ماشي بس سيب لي معاه 3 دقايق. يلا هي دقيقه واحده ما تودنيش في دهية اخلع انت بس وراقب الباب استاذ مخيمر يا استاذ مخيمر ها مين هو انت عايز ايه الحقوني محدش هيلحقك ولو عايز اشد الخراطيم دي واجيب اجلك هعملها حرام عليك حرمت عليك عشتك أنا جاي بألغك رسالة على لسال مولانا لو صرته جاد في التحقيق مش هتشوف عيالك ولا مراتك تاني يلا يلا البوليس والنيابة يلا معقولة يوصل الموضوع إنهم يتهمون بالقتل دي مجرد تحقيقات يا ناسنا وده دور النيابة دي حاجات لازم تتعاملوا بطريقة معينة تحريات المباحث بتقول إن كان فيه بالنخلة فات بس نقتل ما هو بيني وبينك اللي بيحصل يومين دول ما يتصدقش ده زي ما تكون مص أبا بيقتل مراته وعياله شاب بيرمي أمه من البلكونة والله فعلا ما تستغربيش بقى لما يشكه فينا اتفضل الأستاذ مخيمة رفاج وفي استدعاء من نيابة <تصفيق> أنا مش مصدق نفسي أبداً يا وديا تايمور ليه يا تيتا؟ أصلك كده عقلت و... بسم الله ما شاء الله وبطلتش حتى العيال بتاعتك دي وبقيت مؤدب كده وتشرف مش رجل البيت اللازم أشير مسؤولياتي ما شاء الله ما شاء الله والله يوثي لزجالة كمان بعد إذنك بقى عشان عندي مذاكرة وياريت كلمي ماما عشان ما تتأخرش ولو عايزين نروح أجيبها اشترى ما عنيش مشاكل تتهمين بمحاولة قتلك يا أستاذ مخيمر والله يا ساعدت الوكيل أنا رغم طبتي وعلاقاتي كويسة بالناس وبربنا لكن ولاد الحرام ما خلوش لولادي الحلال حاجة ولأني ماشي صح أغري فكل اللي ماشيين شمال ضدي جاوب على قد السؤال أنت حتديني محاضرة في أخلاقك تتهم مين هم كذا حد انا شاكك فيه زي مين كده الشركة اللي كانت وغدا منقصة الكانتين قبل الشركة الجديدة وارد لإني دخلت معاهم في معركة كبرى وعلى الهوى ومين كمان الست النظرة المحبوسة دلوقتي ما أنت بتقول محبوسة حد من طرفها وحضرتك سيدي العارفين وهي سبق وهددتني في حرم النيابة وقصاد الناس ها بعد إذنك يا فندم الأستاذة نسمة والأستاذة سعيدة من مدرسة العبور مستنيينك برا بناء على الاستدعاء خليهم استنوا آه آه. كمان بتهم نسمة وسعيدة وقال لك إيه وحط منطق ده كان خايف ومرعوب وإيه اللي جابك أصلا ما أنت قلت لي ما تتكلمش في التليفون وقلت لازم أبلغك كنت كلمتني على الأرض يا زاكي وانا هقعد هناك أعمل إيه يعني تعرف هينفز التعليمات ولا كان بياخدك على قد عقلك المواجهة دي بينك وبين الأستاذتين نسمة وسعيدة عشان الاتهام اللي وجهتوا ليهم بمحاولة قتلك أيوة باتهمهم لأنهم بيكرهوني وكمان حاولوا منعي من دخول المدرسة حصل ولا ما حصلش يا راجل يا راجل اتقل لا معقولة عشان اشتكناك للوزارة وكمان تلعت شكوتنا صح لا كيدية ولا يحزنون تتهمنا بقتلك يا أخي رعي ربنا رعي الست اللي عندها عيل عايز هتروح وتيجي على الاقسام كل يوم عاجبك يا سياده الوكيل ارجوكوا يا ساده مش كده الجواب على قد السؤال خلي يا فندم يقول اي دليل او برهان حصل يخليه يتهمنا باتله يا اما احنا اللي هنتهموا بالتشهير بسمعتنا وانا اللي هخلي جوزي يرفع عليه قضيه فورا من فضلك يا سعيده انزلي بكره الصبح تعملي لي توكيل وتسيب الباقي عليا ولو سمحتي الدين تليفون الدكتور يسري عشان عايز انسق معاه ما هو عن اذنكم لازم انزل في ايه يا أنا قلت حاجة زعلتك؟ معلش اتأخرت بس على تايمور وزمان ماما كمان قلقان عليها سلام دلوقتي طب يلا أنت وانا هطلبك بالليل هو في ايه؟ أنا غلطت في حاجة؟ لا يا حبيبي تعال وانا هفهمك كل حاجة ده راجل واطب صحيح تصوري؟ واني بس انت في المكان وانا هتصرف معاه هتعمل ايه يعني؟ هعمل مع الصح والجلاشة كمان جلاشة؟ جلاشة ايه يا واد؟ تايمور؟ أنا فرحانة بيك ومن التغيير اللي حصل من يوم بابا ما بابا راح الموضوع اللي هو راح في ده خلاص يا ماما أنا بس الزعلام اللي بيحصل فيكي أنا جاهزة وما تقلقش علي ووكلي النيابة نفسه ما كانش مصدق اللي اتهام وأكيد الأمن عارف مين وليه الراجل ده انتضرب بالنار وأنا هخرج إمتى؟ لسه حالتك ما تسمحش ولا الأمن منع خروجي؟ والأمن منع خروجك الله، ده أنا المجني عليه؟ هو انا الجاني؟ فضل أهلا يا فندق ممكن تسيبني شويه مع الاستاذ بخيمر طبعا ولما حضرتك تخلص خلي النرس تنده لي اهلا وسهلا يا فندم اهلا خير حضرتك بقى يا رجل مش هيب عليك اتتهم اثنين اساتذه محترمين وعندهم عائلات وتسوق سمعتهم وملبس صلاه وصوم وعامل فيها ماشي على الصراط المستقيم في ايه يا فندم انا حر في اتهامي وعايز المحامي بتاعي <تصفيق> طبعا من حقك بس لازم تشوف شويه حاجات كده و... وبعدين هكلم لك المحامي بنفسي حاجات ايه؟ بص كده على الفيديو ده انا ما سرقتش حاجة اما الايه اللي ودك في التوقيت ده؟ ما هو اصلي استنى لسه حنفتح تحقيق رسمي في الحكاية دي عشان نعرف التسامم اللي جيه ده سببه ايه؟ عشان قبضنا على زميلك واعترفك كل حاجة كدبين طب والشركة اللي انت دخلت فيها وخدت مطعم المدرسة مش ده برضه توقيعك باسم تاني؟ مش انا سهلة المعمل الجنائي هو اللي حيقول وانضاهي خطك بالتوقيع هو مولانا اللي عمل كده أيوة هو مولانا ده وأنا بتهمه ان هو اللي حاول أكلي